يمن البرنامج يمن التوابق واللو እንደምን ولا تشو يمن ادارة شو يمن ام الشاطو يمن ارتباطو جاري من, من, من, من, من, من, من, من النسوق صورة المائدة تسلسل من تين وانك التنس الثاني من كتلة سنقاطك النعال ان شاء الله النجيف فلتو انقاطك يللا حيوانات تكتسأو سجارة ياللون غير ثوراة تقبيّة له مالك يميّفك الثلوث جديّة أو الشمدان لّو باقل يستمرنا الله سبحانه وتعالى من قل يا أهل الكتاب إنّا أنت يا ሆይ بالبيت وشهوي قل يا أهل الكتاب مزعف أهل لمثلوه ودلي ثوراة تقبّر على أن يمثلوه ثوراة بإنّانه يورّد وإنّان البالبيت واتّي يمثلوه لستم على شيء انت. من ملاعين لكم حتى تقيم التوراة والإنجيل توراة النا إنجيلن أتعرفت شوفت كالتذبرات تدرس من ملاعين لكم لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل حتى تعملوا بالتوراة والإنجيل وما فيهما بتوراة النا بإنجيل تقرؤي كالمتسارع بدرس فاسمو من ملاعين لكم. امنى في اللاتهوم نجرنا امنى في اللاتهوم امنى في اللاتهوم يمي عصر النجر من دلنا وياللهتو امنى تكزم بيامين ياللهه للم قالت الاعراب امنى قل لم تؤمنوا ولا تنقولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم بس فكر سوى اشتاو امننا الاسلام ان تتقبلنا الليلة يتلال لباك على الشو بس اكبر اسكال تكفر ودرا فاسمو امانيو تشايد ان لمنو امنو الله امانيو مقبال يا مجمّر أو شرطو وسته ما عملنا وسته ما تقبلنا يا وستهنا ما إننا تجموه ومثقلت وقتقبار عنتنا الذين قالت الأعراب وآمنا قل لم تؤمنوا أمن أتوا عن الأسئول ولا أتوا قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولما بمعنى لم لم يدخل الإيمان في قلوبكم هااا صوراتنا إن إنجل كتكبروا ما أمان يوثناك شو بل كافي تذكر لني أمان يوثناك شو إسلامين يم يستمر أهنم ياللون سنة النبي عليه الصلاة والسلام ستكون تكتلون مهدين دار لباكتو إذن أبدونا نزينه النسو بأمنا بلو أمنا الشوال بإبان نجارك وغنانا تشوه من الاشتراك قالت الإعراب وآمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يسقلوا الليمان وقال نسو النسونا للم بمسلم وجزند وقال مستو سلم ياللو بلو تهدار الجان لهم قال ياللون ولما يدخل الايمان في قلوبهم ليلائكم الزي منستاو منالله وما وزليليكم من ربكم بان انت لا يردوا قرانا مما اذلي لا يمنستاو مندننا سلاذ اهل الكتاب لا مبالي هين ما موالاتك ياهل يا الكتاب إن سجّدوا يا ياهل الكتاب إن سيتوا يعجبوا مننا لو يهني سيمارلو على اللموين أو يهني سيمارلو بذي سيفه سيدرسونه من اللاتشوا لا من اللاتشوا قالت العرب الناقو من مننا ما دوم أما ينكتب الجنة تنكتب لله من نجرنو الناس يكتب الجنة تنكتب من لا الله من سمعك نayasير لم جه فك هذا الله هندي إني مكناه سنان ناكم دين مفك أرو ناس سمعنا سيريو بقافر أفك عارم أنورنوم نكرم لم نفك هذا الله عالم يهونه قنين من ناس راشن دايت قارد نكره تشند ماك على يسدر رجع في Hay manu si likab bilichila lulu, yin yan karebraso, lilrad bilichila lulu, skama ka ba? Batalete kung kiling niya wano di ka ganyan islam ay nimita gbdur, larip tanas pwed na جميل؟ لا، بجأنا بجأنا يعني الناس سوقه يا أهل الكتاب الناس بهارية لا شيء، السوق هاد يذكره؟ عايشينه؟ عايشينه أو يسكنون هنا؟ لا لا لا، مناس مي فلج سومنا، مناس مي فلجنا، مناس راشل الله وسويت لا يناس، لا يبقوا كسلام، تناال كفر بعيد هنا وامنات يللي من ملوت النجار منو سامم له؟ وما عندي له إليكم. القرآن الباله. على, على الكتاب الباله الله. نجي نقرأ نقول. يا وزملاء بدعة. نن بمله نن بماله ثقة شو؟ يهونا نقرأش عقولا يه على بماله ثقة يهنا ليه نقول الكتاب لو كتر يا الكتاب لو حتى تقيم التوراة والإنجيل من المعجرات هذه وما لش حتى تقيم التوراة والإنجيل وما من جيل إليكم أنت وقلني <سؤال> خسرهم بديهم على ماذا هذا رأوز <رعوذي> بالله فن يالماكرهم إيش على يه ني كاهم نجر نجرالو اني ها؟ كاوم كثيرا منهم ما انزل اليك من رب تويا و كفرا كان نسوا هكا بزوجات و دانته كبيتها هي ما رجعوا كله سينجراچو بزوجات اميت كهدت لو ما يجملا يطمعلو ارا يكدالهم كما كان أي كافر أن الله تجرب مال؟ كافر كافرم يبال يبال يبال يبال كافر كافر هل التين هزم كافر أهل الكتاب ألا كافر ملحيد ألا من مين إلا من مين مين ألا ولي زيدن كثيرا منهما ونزيل إليك من ربك قغيانا وقطرا فلا تأس على القوم الكافرين ان دات تازن بكها دي أم لا يعلى الله لا تأس، لا تحزن أتزن سنقرأتك وسنقرأتك ومي بك هذو لا تأسك أي لا تحزن عليهم ولا يهيد النكر ذلك منهم مرال كلنا داينة كا وسفننا داينة داينة كا خلنا نقول خلنا نقول ترجم برو تقولو بكفر رأسيه لو يحصل في الاسلام نقرأه نقرأه نقرأه باك توات يا نعم لي فلا سأس على القوم الكافرين فنبدأت شوال الله ويقول لا ألا من يبدأت شوال لا تهدي من الله يهدي من يشاء الله سبحانه وتعالى لفلقوا الهداية من نساته عم اللهم أفا أنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين إلى الله عم تا مؤمنين دي هون هداية مستمثلوا بسرين قمتها في قربها مستلوا يلا منكم سلطعهم يقول تعالى قل يا محمد يا الكتاب لست على شيء أي من الذين أي, أي من الدين فد الله من لا إما على الله كهم دين الله فيهم دين على ندفل إذ كما تدرس حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزي لينا حتى تقيم التوراة والإنجيل أي حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء من الأنبياء ونبيات ليك الله لو الردوا ما تأثروا كلوا عمين الثكمن الثروة وتعملوا بما فيها ومما فيها وست أبار لثكمن الثروة ومن ما فيها وست أكلتم عند نجر الثكثاس كالتواجد الأمر في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم من بعده وست أكلتم نجر وسماك كل عليه الصلاة والسلام مكثل الناي نبي النبي الناس عمين ولم تقبله عندون البرة تجد ثورات الناجل سر عنها تكبرنا من دون يعني ما تقوله الباقي والإقتداء بشريعتي لي يسألونه الدمعة متكثر متكثر ولا كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا تقدم تفسيره على القوم الكافرين بدليل لا فلا تأسى القوم الكافرين إن الذين آمنوا إن جاب الله بتكل يأمنوا والذين هادوا أيهود أيهود أنت كتسلنا ليمنوا ثم يهوديا يمبالون النتيج زلال يملوا يموسى فكالتائنا يملوا والصابعون صابعان واتشم صابعان ما ينبي يا نبي الله إبراهيم صحفواتنا من نتقبروا يساتشون ملكتنا من ناكبروا يملوا لما قال الفصل حسن العفق بالرفع والصابعون طائفه من النصارى والمجوس ليس لهم دين قاله مجاهد وأما النصارى فمعروفون وهم حملة الإنجيل عنده تفسير هنا صابعين صابعان ما كواكب يم يعملون أشج وين صبيان يم يبالو يا كرستنا هاي ما نوش عن جانو سيم صبيان يم يبالو يا مجوز يا يا فارس يا ساتاملاكيوت بود النجوم بدو خلافان أون سلمت أهل بال متوتي يا أدراس لهنا أما يوج مسلم وج والنصارى هلو عراف أراد بودن عم موبن وج عيداوج سابيان وج على الله منا من بالله واليوم لاخي وعميل صالح بع الله بتتكلم خير سرا يسرى بع الله متو معنه متو النذار بع الله سبحانه وتعالى الله يعلى سو فلا خوف عليهم ولا الله ما من يملون الله لجنا على ما لسني اتكلم وزير ابن الله على ما الله. من أمنا بالله ماله ثم لا يكمل أمنا بالله أمن بالله واليوم الآخر ولتواركان لمن تنسول وعميل صالحًا أركان الإسلام له مو عميل صالحًا ماله صالح ماله كل سنجرية من الله بذنامن الصالح من من ناس يقولون الإخلاص والمتابعة الإخلاص لله ما دركنا؟ المتابعة الله سبحانه وتعالى إبادة في الندب ينبيون عليه الصلاة والسلام سنة تكفل وما درم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عندك على الرقبة يوم يسفر نجار يلبثه ممكناتهم تفضل يلبثه منه ولا هم يحزنون بس راتي على اللبثة والنجار بتركب في له فلسمه وين عندك بعد الرقبة بلاه الله. النبيين عنكوز من دم النشادرده حوار الأديان بلو وحدة الأديان هاي ما نوثقش عند لما درج مني المذكر يمي أنا سوتش وصلوا عند نوتشو النبيين عنكوز جايزه يهوه قرآن يهوديام نصرانيام صابيانيتن وده من تحتك على وشوال مني الندى على لو بلو يا أربو نجس وصلوا في الآخرة من الذين آمنوا والذين آدوا والصابئون والنصارى كلهم من آمن منهم من آمن منهم بالله واليوم الاخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون من آمن بالله واليوم الاخر كثقين ما يزاله فعله يتوشل من آمن ما لكي تشكرون والمقصود أن كل فرقة إيان دان لبودهل عملت بالله واليوم الاخر وهو الميعاد والجزاء ويوم الدين وعملت عملا صالحا ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقا للشريعة المحمدية عملا الصالح روسر أي سراء منه نذر إسلام يعني فكتل عملا صالح عملا صالح أي ونه الله سبحانه وتعالى عملا صالح لي لو من يتكتلنو يا نبينا عليه الصلاة والسلام فلن يتكتلسلونا يهن يترثوا بعد إرسال صاحبها المبعوث إلى جميع الثقلين النذين وها باريوت يامواله فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه ولا فيثمنهم ما تعبنا لهم من ثقبة نجران ولا شو ولا على ما تركوا وراء ظهورهم كوالشوب ثوتم من ما سجت نجريلهم ولا هم يحزنون يون نجر بثران مروبلا ويميز ثقب عن دمنجراء ما تامله لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل ببني إسرائيل وإيش لاك عالكيدان جزنا لله الله عالجاس قبة ناتشوال من بلاد وأرسلنا إليهم رسلا ودن نسو ملكتنيوچم لكنال ان داللم بزو ربيات نيلاتر رسول كلما جاءهم رسول بما لا تهوا انفسهم ان نسو سنيتاتچون يما يسمع يزو يم ما نجر يذو بمطقطر يتلاخط نبياث ين نسو سنيت يما يسمع ما نجر عيسان اما اناكم انها قديس نظرناو انها باقي اهاي ما نتعلم ينها انتان او نتعن فلقم ينها انتان اشتمرت عن فلقم ينبا اتشو عشو كذي هازم هو طريقا يقتلون ليلاؤون المابولين ان يقولون له وحسبوه ما السلاح وحسبوا وحسبوه ان لا تكون فتنه وحسبوه ان لا يترتب على ما صنعو بذيب بعد الرجوت نجر لي من ان من منا قال لي درس ابن عيّش لمثلات شو ين ما يدرس باتشو مثلات شو وحاشي أبو شو ؟ رأب ألا تكون في ثناء في ثناء دم ما تنور باتشو هذا رأب طرو وين مرجع إني أنا ما أنا مثلات شو إني قرآن الحديث شلا سن ال ذنبلون مني متع بنعلب لن نجمع فراهوله الناس يوم يا الله سبحانه وتعالى سزا سباع الناس استماثشو بسلي ودي أوهون شي قرسيهون سلم مايتين من مني متع على الدم من ما من من اللي, اللي كربن الراش الإشارة في لجت قوية بما يكفي لتسجيل بث مباشر إلى والبث اللي هو من الاثنين ومن ربع ترى من يوم قبلي سووا وصابروا جملوا كم كرموا وحسب أن لا تكون فيتنا فعموا وصموا عينات شون شفنوا جروات زبو ثم تاب الله عليهم تزيأ الله كارق اللاتونا دجن ثم عموا وصموا كذي آينا اتشعون انت أفنون كثير منهم وصموا كثير منهم وفي ذو اتشعون جروات شعون انت أفنوا له والله بخير بما يعملون الله سبحانه وتعالى بميارا قد نقره اللو تملكاتناهم وستواعيشهنا هنا انه سنه جببات شعون واغان نحساب يستطعشوه الله حونة مكتور مكابل شتلوك اندقنا يعنى النقر عبر صوب ايناك شو انشفنوا جراك شو اندفنوا انك قبل اميالوثن من اندميك قبات شو الله سبحانه وتعالى ياك على من دميالك اي مطلعون عليهم وعليم بمن يستحق الهداية بمن يستحق الغواية منهم حسب ان على يترتب عليهم لهم شر على ما صنعوا فترتب وهو انهم عموا عن الحق وسموا فلا يسمعون حقا ولا يهتدون إليه ثم طاب الله. الله عليه أي مما كانوا فيه ثم عموا وثموا بعد ذلك لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الله ما مسيح ابن مريم يا مريم ليج مسيحنا نو يعلو هلو كفر والله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم يعالو سوى السعر هل تعرف؟ كافي يعني الكتاب لم يعني الكتاب لم يأتوا، كافر يعني الكتاب مبل ككفر عوضا. لم يكن الذين كفروا من عن الكتاب والمشركين متفقين حتى تأتيهم البينة. قلت كافر والثرة. لم يكن الذين كفروا كافر والثم من من عن الكتاب والمشركين. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح راس مسيح يا بني إسرائيل لإسرائيل رجوت اعبدوا الله ربي وربكم يا إن أنتم هنا يني يهنون اللهم بالتشكر داتته أملك على إساء اعبدوا ربكم اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فالله ينقذ رهله فقد حرّب الله عليه الجنة جنة بالسورى المرقبة على الله ومؤواه النار من ملشوم جهنم ساتنو جهنم سات وما للظالمين من أنصار رأفتهم بقفر بشرك بدل سويت ما توم بدير رداته هذا الله مسيح مالت الله نو وإما الله مالت مسيح نو يميلو سوط كافيروش ناتو كدوان من دين يكادو الله نيو عمنا بجانا بجانا بعاية مال علام الفرلم يعممو ثالث ثلاثة بلو ويمدقمو هو المسيح مسيح راسو نو سو مسوان بسو تمسوان تواهدوان بلو يميام نوث مالت لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إن الله يسو يوش عن بسو ستنيا نو يالوتم عاب والد من فس كدوس يالو مالك عاب والد من سلاتين وبلو ايم يامناهم وعلى قرآن لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يسو ستنيا نو يالوتوش عن بسو ستنيا وين سو ستنيا وهاي لنو سو ستنيا وعملاك نو يالو وما من إله ملل الله وما من إله إلا إله واحد عند بسّي عملاك الله نجيله لما ما عملاك يلم يمنسوا السنو يمنه لسنو و إن لم ينتهوا عما يقولون يملو تنكالقمو ثالث ثلاثة مالتة كالتو إن الله هو المسيح مالتة كالتو لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب عليم كما كلت بني آلاء ذارو بع الله مكفرن هلو يم يسم من كفر مقره من كتو يم يكر لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب عليم فلا يتبون إلى الله ولا الله توبة يقبل من يسوي ويستغفرونك سفوس مهرت من دين والله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى مارنا عزائنا ونا مارنا عزائزلهنا بطيبتكم يمرات شون الذرة سبحان الله تغفر بقدر وينشرك هذا الرجوم بالا يمرات الله سبحانه وتعالى غفور رحيمنا ونا ما لا لأينا يا اللهو تبنى راسك انت ما المسيح ابن مريم اونتا ونستنعي مسيح ابن مريم اكبع عيدا إلا إلا رسول قد خلت من قبله الرسل كالصبافيت بزو نبيات يقدموث ما لفتنيان زيلة عيدا لم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ك الصوفية يزون بيات يتلع قبة ملك سنجي ليلا نجري لهم يعمل لكن نتبع هريهم يومي ولا يوميت بعيميت سنجا سوكونه وأمه صديقة الناس يسودون عارك عند شيء الله بتكتلي كان هلا تنبروا الناس من الجم الطعام مجمع من مجبون Jinli chewin dalakam bin daltoaw. Erbawatcho malas. Kusow yao erbawat malas no. Sama chum na erbwal erbwa tal daltalles. Sinama sikre nila chewin na. Navi isam erbawatcho mugi mugi noon na bera id. Amatcho na bero hayta tunat bero sao من دين أنت فسر وقته الهدى لذلك أنه مرت انقوك مبالوه يأدب لجوش مكاكب يأنقوه مبالوه الله كخلقه له سوء مراته كسو ما حصل نبيات مراته كنبيات وش دهك مو امستون قول العزم وشنا الله مراته كامستون دون اشه قل يا امستون وأننقوه النبي عليه إبراهيم ما يمن موسى ما يمن نوح ما يمن لكم تبقى من, من, من, من المسيح ابن مريم من رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقه كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفقون على تملكنا على الشيء النبي عليه السلام والسلام استيعي استيعي من؟ كيف نبين لهم الآيات؟ عن كذا شيء ان نبيه من نبرة الله تقول سنتم نرد من نبرة الله ثم ننظر أن يوفقون خلي أمس الملكة تنبيت الناس في جربة عن دميسة الله إسلام بعده عن سناني سنقرأ النون من الناس ما الله لا سماه لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء عن تي ما يفلكون يوددكون هدايا كثرة أن يجين يفلكون هدايا كثرة ميجربكم ما قطش مثل مننا نعم مكة قبلن بلو عمدوا فايفوتشين باكوت أكادير لكات منو أبارو عشو ميني شاليني على مكة من ده الجباهون يبله تا تعلتوهن فايفوتش من جذاب بارو يبلو محل የሆነ فينا في مكة ما كاتكلي هو ناتكل تفتح جذابين بلو ذاب سرقوا ماو ياللو يهونا اللي جيمات على Bismillah sir, Yes? Yes, Bismillah. Sa nga hundun na? Sa nga hundun na? Anto sa nga hundun na? Ani ma kaginiwa na niya? Al, andan sa nga hundun niya miyawara utoosya ka iserratay niya? Shetjeanim? ko miyawara utoosya ka yukubamma akongu anka inakgaran, kambu akongu na? Yes, no niliyo. Niliwa. Niliwa niywa niywa niywa niywa niywa niywa niywa niywa niywa niywa niywa niywa Ate yun usunod na tanda ng may kauswagan yung ibigay naman tanda ng kung yun usunod na tanda niyong Allah maglakbay ng yun chino yun usunod na tanda ng tariksilam yac singrat chola yotek sinandeko bala shahid Allah ila Allah shahid ang Allah abay نعوق بعند برو، وإنت ما ما تجلس برو، أمسة، من سترقني أيهني، أرى تفسوكونو، مرت فسونو، فمرت وتشو عندن هاي، أبلاش؟ إنتي بس تدي، بجاسرو من كان يفران أي فضمن، لا تهري من أحد، نبي يعنى هالإله من وش يسويش من نال ذكر برو، يعنى هالذكر برو يسوي، يفني هالإله من سوي، من من نو، ده لذي نو الله. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يفكون كفر النصارى ودعوة المسيح للتوحيد بين نصارى وشكا في النثنى ليساس للتوحيد ما استمرتون يمسي القرآن عن كثرة هؤلاء نبيعلنا يقول تعالى حاكما بتكفير فرقة النصارى من الملكية واليعقوبية والنسطورية sa sastum budun waj jene saraab budun waj ka islami wad tu ka hadiyan moho naacchawun vama gulad indi lana allah. Mimman kaala minhum bi anna l-mesihah huwa allah. Isha maalasi. Allah maalasi. Allah maalasi. Isha maalasi. Ibi Diyabir maan nao Yesus. Iyesus Diyabir maan. Amlak maan nao Yesus. Iyesus Isha nao bila l-terkum. Layla إن من أراه ان أنتم إسحان مسلوش إن جاء سويا لهن كلامي دون الله بأن المسيح هو الله فعاد الله عن كولهم وتنزه وتقدس علوا كبيرة الله سبحانه وتعالى حين يمي الناس ويتنقب ويعلو تنكال يم ما يمثل كذيب الله وقد تقدم إليهم المسيح بأنه عبد الله ورسوله عيسى يا الله ملك سنيان يا الله قل قاييني وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير في المهدي أن قال إيسا جانا تولده بانقل بانقل بانقل بانقل بانقل بانقل بانقل يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوعين وما كانت أموك بغيالوك يا يارون هيد عباتيش دريال لكبرد الناتج وانبديال لكبرد كيف سعبت عشو هينن بالقلناه والدش ليجيزيش عقفش تمت عاليش زيرو التجار انه يفعقوشيش عاليش بيتر ترشن بذي اموته والجال ليش هالواتي حدود فأشارت إليه السنو اللو قرود سنو تعمرو سنو يلبطه واللو يستقرن يالين سنو عنا قرود على اله إن من قاله كيف نكلم من كان في المهدي صبيا جناهج عن نجمل ونجل على الناس سنو من عنا قرود على اله هالوات بذي ما هكلم معنو قلق اي منتاك يالبه اسو قدنيو قال إني عبد الله يعني إيش عبدالله لم يقول أنا الله بني إن أمتقرن تولدوا بالصابق كل ما تعب لم تروا وين كوز لم تدري نتربس أنا الله هيقول الله نعدي ما نرى مطلوب لا يندي النيش عبد الله صلى عيسى ليس إلها يعبد من دون الله عيسى عبد الله ورسوله خلاص أن كان عيسى نبي محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله لا تطرونك كما أطري النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى عبد عبد محمد عبد الله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب محمد عبد وإسعب كفاهم شرفا أنهم عبد الله عند سأكون أبين تلك عركات جومي مسلوك هنا يه يا الله الناس يا ما معدرك ليت على لسلطة سلطة سلتع جومي مسلوك نغيبها أكبر سيل <تصفيق> هنا ونبي يوده والله لا يوده ان كانت شوق قال له هاتشم لا تطروا لي بلو انت تارقوا بلو انت تارقوا بلو فنبي عيسى عن به اني عبد الله نو يعلم وهو صغير لا زاله فقال ايش اني عبد الله لم يقل انا الله ولا انا ابن الله عيسى ابن الله عبال عيسى ابن مريم هي الناس لجنه عيسى وكفى به فخرا أنه ولد من الصديقة بل قال إني عبد الله ثم إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا نزيف نوهون نزيف نوهون عيشان نبيهون جناحة عنه نو نوهون وإن الله ربي وربكم من الممم ما فلأنا فلكي للأكون يرم من الممم ثم أمنا فعل الله فاعبدوه سمبت شاملكم هذا صراط ألوهية الله وحده سبحانه وتعالى وعبودية جميع خلق الله عز وجل بدءا من عيسى ومحمد وإبراهيم ونوح ويموتى إلى أسخر خلق, خلق الله وعبده وعباد الله إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم سواء حجر أو شجر يعبدوا حجرا أو شجرا أو, أو, أو قبرا أو ملكا أو نبيا إنما إيش يعبدوا خلقا مثله إن الذين تدعون من دون الله عباد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 ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ونادى اصحاب النار ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه انا فيض علينا من الماء او مما رزقكم الله قال ان الله حرمهما على الكافر وبالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادي في البشر عليه جميع الجهات الذين كانوا حوله في المدينة مناديا ينادي في الناس يقول إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة إلا نفس مؤمناة في رواية الأخرى مسلمين ألونة و جنة ألونة ولهذا قال تعالى إخبارا عن المسيح قال لبني إسرائيل إنه من يشرك بالله ففل حرم الله عليه الجنة أي له عند الله ناصر ولا معين ولا منقذ مما هو فيه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إنها نزلت في النصارى خافته قاله مجاهد وغير واحد وقال السدي وغيره نزلت لجعلهم المسيحة و أمه إلى مع الله ينلم بالبالد لهم ماريا من عند أملاك يميه سوء ينلم معهن بألم لي أنه في ركوتس أهن ينلم إنما آب وولد منفس كدس آب وولد منفس كدس جبريل منفس كدس جبريل إنه يفوق أنت مفسر وكيفينه زده ثالث وثلاثة أمالك إساء كان الناس وإساء من الناس أملاكنا تشو سوى سنة والله نوى يميروا أملاك إنها قاعدة إنساء قد موت شروا ميونا لألاك ماريمن قاعدة إن دنيا ومشايخ وطول إن دمني لو نقر ردالج سامال لدالج ونعمل نوى يميروا أملاكنا الله أعلم الله أعلم نبيناك نحن نحن <تصفيق> وحي ومثالات إمدهاننا قرأت جير وإلالنا قرأت سلو دلو شفيه ودى نبينات أقار حقائيه لشنوى من وحي إلا كبقو إلا النحلي أنا اتخذي أو حينا إلا النحلي إلا الله قرأت <تصفيق> سلوة دلو أي كل صامو دى نبينات أقابتر منش قرأنا بلو قل نحل واس نبي لتون أو حينا مالس نحن سنو وحينا قيميه وحي إلهامنا ونجي وحي نهواننا كسيت نبيا لم بلو هو تنش خلاف يالله مريم كانوا مريم صن نبيا لله فجعل الله ثالث ثلاثة بهذا العباد قال السديه هكذا قولي تعالى في آخر السورة وان قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلى من دون الله قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني فلما تو ما ق ما قلت لهم إلا ما أمرتني أن يعبدوا الله ربي وربكم فلما تو كنت أنت الرقيب فلا فلاذي نين الناسين إن الناسين عم نقوم بلة عز وما من إله إلا, إلا إله واحد أي ليس متعددا بل هو وحده لا شريك له إله جميع الكائنات وسائر الموجودات وإن لم ينتهوا عما يقولون أي من هذا الاستراء والكلب لا يستنن الذين سفروا منه عذاب عليه أي في الآخرة من الأغلال والنكال ثم قال أفلا يتبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم المسيح عبد وأمه صديقة ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أي له سوية أمثاله من سائر المرسلين المتقدمين عليه وأنه عبد من عباد الله ورسول من رسله الكرام إنه إلا عبدنا نعمنا عليه وجعلناه مثلا لبن إسرائيل وأم صديقة أي مؤمن به مصديقة له وهذا أعلى مقاماتها فدل على أنها ليست بنبي كان يأكلان الطعام أي يحتاجان إلى التغذية وإلى خروجه منهما يا سهلا ما زدادات من يسفل لكاتشوان الله هذا شمت من يبرونهم جاملا كم يونه شمت من يراروطهم يوترون فهما عبدان كسائر الناس وليس بإلهين كما زعمت سرق النصارى الجهي عليهم لآئن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ثم قال انظر كيف نبين لهم له الآيات نوزحها ونظهرها ثم ننظر أنها يؤفقون أي ثم ننظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين يذهبون وبأي قول يتمسكون وإلى أي مذهب من الضلال يذهبون أسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلا يوفقني وإياكم بما يحب ويرضاهك نعم المولى ونعم المجي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته